فَاتُوا بِصُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ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 وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَادِدُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحِيِ أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ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 هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً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 فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَائِهَا أُولَئِكَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قَالُوا سُبْحَانَكَ سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ ان الحكيم قال يا ادم ان بِأَسْمَائِهِمْ باسماءهم فلمما انبهم باسماءهم قال الم اقول لكم اني اعلم غيب السماوات والارض واعلم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 قل نهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى، فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون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 وآمنوا بما أنزلتم مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتغوا بآياتي فمنا قليلا وإيايا فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون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 ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته تُم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين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 قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَادُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ أَوَلَا يَعْلَمُونَ أن اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ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 لَيَشْتَرُو بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُمْ فَوَيْلٌ لَّهُمْ مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُمْ مِّمَّا يَكْسِبُونَ وَقَالُوا لَن إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً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 هم فيها خالدون والذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك اصحاب الجنه هم فيها خالدون واذا اخذنا ميثاق بني اسرائيل لا تعبدون الا الله وبالوالدين احسانا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 وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعَرِضُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيْفَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَانِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ ثم أقرّتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا, وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون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 بسم اشتروه به أنفسهم أي يكفروا بما أنزل الله بغيا أي يكفروا بِمَا أنزل الله بغيا أي ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده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 وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا اِنْظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ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 الله على كل شيء قدير، وأقيموا الصلاة وأتوا الزكاة، وما تقدمون لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، إن الله بما تعملون بصير.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 أولئك ما كان لهم أي دخلها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي و لهم في الآخرة عذاب عظيم، وللله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجهه الله.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 مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد قل بينا الايات لقوم يوقنون انا ارسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسال عن أصحاب الجحيم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 ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعه ولا هم منصرون واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهم قال اني جاعلك للناس اماما قالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ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 إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ تِلْكَ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ قُلْ بَلِ الْمِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ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 فَوَلِوَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُوَجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَا يَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَن مَا يَعْمَلُونَ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 وَمَاللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجَهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّ وَجْهَكُمْ شَطْرَهُ لألا, لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَخَشَوْنِ فلا تخشواهم واخشوني ولاتم من نعمتي ولعلكم تهتدون كما ارسلنا فيكم رسولا منكم يتلو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 إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ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 فأحيى به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الذئاب وتصريف الذئاب والسحاب المسخل بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون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 "'إنما يأمركم بالسوء والفحشاء "'وأن تقولوا على الله ما نا تعلمون' "'وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله "'قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا'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 ما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِبِهِ غَيْرَ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ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 والمَلائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ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 وَلْتَكَبِّرِ اللَّهُ عَلَا مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي فَلَيَسْتَجِيبُوا لِي وَيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ وَحِلَّ لكم لَيلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ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 ان الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث ثقفتموهم واخرجوه من حيث اخرجوكم والفتنه اشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فان قاتلوكم فقتلوهم كَذَالِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ فَإِنْ تَنَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَقَاتِلُوهُمْ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ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 وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدِيُ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدِيُ مَحِلَّهُ فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففديه من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي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 وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَطْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ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 فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ أَبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقُ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 وامن الناس من يعجبك قوله في الحياه الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو اد الخصام واذا تولى سعى في الارض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد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 فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ سَلَبَنِي إسْرَائِيلَ كَمْ أَتَيْنَا هُمْ مِنْ آيَةٍ بَيْنَهُمْ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب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 والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولن ما ياتكم مثل الذين خلو من قبلكم مستهم الباساء مستهم الباساء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 وَمَن يَرْتَدْ مِنْكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ, وأولئك أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ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 ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالقوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لاعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا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 والله يدعو إلى الجنة والمغفره بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيط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 نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ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 والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن ان يكتن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر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 فامساكم بمعروف او تسريح باحسان ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتموهن شيئا الا ان يخاف ان يقيم حدود الله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 فَإِن he started جُنَاحَ it won't be taken away with them on the subject of what he wanted to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 وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِذُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ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 ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكنتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدهن سرا إلا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقده نکاح حتى يبلغ الكتاب اجله واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروا واعلموا ان الله غفور حليم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 كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم أُلُوفٌ حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم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 من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسق وإليه ترجعون ألم تر إلى الملئن بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا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 إن في ذلك لآية لكم ان كنتم مؤمنين فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني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 والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا, وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموه بإذن الله وقتل داود جالوت وقتل داود جالوت وأتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء.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 وَسِعَ كُرْسِيُهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَؤُدُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيْرِ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاهُوتِ وَيُؤْمِنُ بالله فقد استمسك بالعروة الوثقالا في صام لها والله سميع عديم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم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 قال بل لبث مئه عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنن وانظر الى حمالك ولنجعلك ايه للناس وانظر الى العظام كيف ثم نكسوها لحما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 الذين يفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتمعون ما أفقوا من وَلَا ولا أذل لهم أجرهم لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذاك الذي ينفق ماله رياءا للناس ولا يؤمن ولا يؤمن بالله واليوم الاخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب وابل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 وَمَفَلُوا الَّذينَ يُم فِقُونَ أَموَالَهُم بتِغَ أَمَبضاتِ اللَّهِ وَتَفْبتَم مِنْ أَفُسِهٍِ كمثل, كَمَثَل جَنَّةٍ بِرَبُوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلُم فَآتَتْ أُكُلَهَا بعفَيين فَإِلَّا يُصِبهَا وَابِلُم فَقَلْ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 يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومن ما اخرجنا ومن ما وَلَا لكم من الارض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم إلا أن تغمضوا فيه أعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ يُؤْتِ الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءٌ وَمَنْ يُؤْتَى الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوْتِيَ خَيْرًا كَفِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ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 فَمَنْجَاءهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَأَنْتَهَ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إلَى اللَّهِ وَمَنْعَادَ فَأُولَائِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ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 فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأةان ممن ترضون من الشهداء من مِنَ الشُّهَدَاءِ تَضِلَّ أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تساموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى اجله ذلكم اقسط عند الله واقوم للشهاده وادنى ان ترتابوا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة بَيْنَكُمْ بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد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 لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا الأرض وَإِن تُبْدُوا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى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 رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ أَن